1. بسم الله الرحمن الرحيم 2. حميم 3. والكتاب المبين 4. إنا أنزلناه في ليلة مباركة 5. إنا فَرَقَ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُنْسِينٌ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبُّ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 يَا وَشَنَّ مَا هَذَا عَذَابٌ أَلِيم رَبَّنَشْفِعْ عَنَّا لَذَاب إِنَّا مُؤْمِنُونَ إِنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ ج إِ كَاشِفُ العذاابِ قَلييلًا إِكُم يَومَنَ بتِش الْ البتَشَةَ الْقُبَر إَّ مُ تَقِمون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 بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجنون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأَسِْ بِعِباد لَلَ إَّكُم مُتَّبَعُون وَاتركِ البَحرَ رَحْوًا إِهُ جُدُم مُغْرَقُون كَمْ تَرَكُ مِ جَ النَّاتِ وَعون وَزُوعون وَمَقامِ كريم.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 الفرعون انم كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعُوا يُوَلُّونَ الدُّبُرَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ 124. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين مَا ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون 126. إن يوم الفصل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 12. KALMUHLY YGNY FI البTUN 13. KGNY الحميم 14. KKUZUH FAĆTİZUH İLLA SOWÀI الجحيم 15. THUM SUBUH FOWT R��ẢSIH MIN الحميم 15. ZUQĀ INNK ANT al الكريم هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعوون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين 12. كذلك وزوجناهم بحور عين 13. يدعون فيها بكل لَا آمين 14. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاوهم 124. فضلا من ربك ذوتة الأولى 125. ووقاهم عذاب الجحيم 126. فضلا من ربك ذلك 127. هو الفوز العظيم 128. اشتركوا <تصفيق>